ان بسم الله الرحمن الرحيم اذكروا ان الله حلل العقل وربوه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الذي لا بعد الحمد لله والحمد لله وحده لا حول ولا قوه الا بالله من الجراثيم التي نصع عليكم يا قومي قط ولا تحملوا دراساتكم وله الحمد على من استروا ولانا لنتجاوز اكتئاب الصراعه هو الذي وعلى رسمة اكل سين مؤساء لأكوان العلماء وماثم اكوة محنة الدرس للتسائل المرتبون الأكسة على امام الشرق السلام الله عبد العادة لن تفضع من اللغون السجد ويأت اسلام وعاد ابو خسام جمسون رحمة الله عبد ومن ارادت علوما من غير الشرق وغلد عن احطرار المفلحين ذهن من حائزهم قولا رخيصة وعقوة عادتهم لأسهم الى او سنعجل بعضينا بمثال سسوى تساعكم ساعة حضاء والأسرى من خوادي ان نسكنا نسائحنا على سبيل خلادي الجعوة والجوز والعاطين معدلنا مراموى ثالثا محالك ومسيحون اتنبتكم سيوخات مبارد واسم الواكم سنواكم اشتركوا والأخوات والأخوات والأخوات ويجبكم جلّا دعو الله أسعجنا كلّا سيّد الله ورحب العقل في كما لا نسكوا الى الشفقة والشفقة والأخوة Thank <laughs> you. يادي الله يخلص اللهم موفق <تصفيق> ولا تترك ترتفع يا الله ونسي اوتضارني قرى اليوم يغادر الناس بالشرق يوجد فجاءه ويشهدون ان ان شاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم ارحم الموتى واغفر لهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم انزل علينا السكينة والطمأنينة واجعلنا من عبادك الصالحين واشهد ان محمد يا رسول الله وربك يعلم يا <تصفيق> من لا تكن لولا ان تمزجوا يا من خلقت صبرا احكم لنا نفس واحده خلق الله الذي براء من كل وحام ان الله غفور رحيم يا الله الله من الله واخو قول طويل انزل لهم دعاء لكم يخير لكم من نور امركم تامنوا الاله الواحد الذي ما شاء الله الحديث كلام واضح على مخير محمد صلى الله عليه وسلم على وسلم ودعك الضوار في بدا أما بدا لعنى الحمد للناس لدينا لدينا محمد وقال وقال وقال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحم الموتى اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم يا رب العالمين اللهم ارحمهم يا رب العالمين اللهم ارحمهم يا رب العالمين اللهم ارحمهم يا رب العالمين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 fa'lūni fa'lūni wa'lā khirjū min ahlīhī wa'lā yansurūna 'alā an-nasri al-muhimm fa'lūni fa'lūni wa'lā khirjū min ahlīhī wa'lā أخيب الإنه أهم ما أهل في رحيداته من العفيدة الواحدة إلا بلئي أن كانت وحيدة في أخافها وحباراتها إلا أنها حاولت في داره من السلام عليكم هو الله نثمن من اخلاقنا وادبنا هذا الحكي كان منقول للجميع نسول في أخير عظم أخبار العلم من الغدادة في مرورتجن وعش مرورتجن مثلت رائحة أو في مجالسة جن إذا طحنا هذا الجعب دائما لديكم فهو ليس منكم ماذا إذا سامع من الله في البواحدة إذا ماذا السواح تتضمن على تحديد أبعاد بعضهم وأن يكون قاد بموت من الله منه ماذا من حضر الله تباعد بعضهم ومن تعطى من خلال الله الزراح والقال على انسان نحن الذين جعلنا من طبعا كالعلم نمهج حياة نسير عليه لأن الواب الجديد ومدعو بقرامنا في الجديد على وعلى منتج بحجه وعلى الجاهة عمال الجاهة من الشيطان لأحيوه وعلى الجاهة من الشيطان لإتفادة المن وعلى الجاهة في هذا العلم إن هذا العلم مخير فليمزى تحت الجهة عمّا خلصان ضرورة عمامك تأخذونها من يومك قال الإمام محمد مكتيرين عليك حمد الله وقال داشته دماغه ده تجرى الدماغ ماضي هو نحن قواتان الآخر ستنى عنه مجابا في الام يصنع حمامكك تقصى الحمد لله من الله والمحمد هذا نزيد أنت جاءت ومن جاءت أنت على هذا النزيد وهذا نزيدا طويل وكذيرا ساح هذا النزيد بلق أحيث بأهمة الهداء منذ وكان في من راضي عن الله تماما صحته وكونه الى المخطط يعني يلالي انبه ضائل وعلى هذا الامر ان ذلك ان ما كان من اصلاح احد حتى ينقرض صناع الله أنا شكرا أننا قاتل على حول الحقير كذا ما ونبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله من كل قال من يوند الله ويجيب خلعه وفتح من مدلت حقير ويجيب خلعه ويجيب خلعه ويجيب وهو بإذن قائمة في الجن ورعبات مغادر العلم وعفة الشكية من الكرس والسجام والتأمام قلت يكتب في الجنة ما تعمل خاص بي قلت من قصور تاريخ العصيبة المباحثة اكبر انتجا حديدة واحد لأن من هذه المدينة وكثيرا لا كانت سلطة الوقت نسب هذه المدينة أفضاء المدينة المدينة في عقيدة أهل الزمان جوابا على السؤال المدينة والحنفاء يبعث الزمان الله اصلمنا صلت الاسلام في دين الله في ديننا هو بعد زمانه اللهم صل على محمد وعلى الهه السلام هذه سؤال اسئله على عقيدتنا هو الاعقيده ان الله وحده لا شريك له لا معبود سواه وكان التأليف هذه الجنة يمتلك جنة رسولة الدوامة من باحث هذا الضغر في الغراري تقرأ حظا وحظا لنا رجل لفيدنا خطير احتفاظه بطهن السنة والجماعة من اتركي ليسوا هذه الجنة والمتوس الواردة وين جادئ الوصابة تتنين من حدا ما احضر والدائش سيخ الوامر في هذا الدائم والحقيقة في الوقت فيها كما وقفها بعض الان في الهن لأنها مدرخ مدرخ حولت بها المنفسوني كنت تتاكي عن السنة كالجمع وخطفت مسيح الإجابي كذي سيدي عدوث أحسنة الواق حادي العقيلة إذا حصولك لذلك أن أقبل الأول والمسك إذا عيدة في دياني وصفة أحياني الإيمان وفي الإجابة نما سيجدوا كيف كانت هذه الذات تتراوح وتتعدى من ذكر التفاصيل المتعلقه في ذي الرحمات والحساء تلون من خمسة ولوان فقدها في السنه والجماعه هذا الدرس ثم اقم كامل في عرضه في من مظاهر العظيمه المولى يملؤها عظام وروائح هذه الغامه وضافت في طوال وتمام في صور ذلك بالواقف على حواف المخرج هو ما يتعمق في باب الايمان ما يتعلق بالثبات في ايمانه وانا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله و اننا حسبنا الله ناصرا في ضوء الحياه والكرامات استغفر الله العظيم واعوذ بنور الله يا سيدي يا بني سأخبرك عن نهر معروف يسمى المنخ نهر المنخ هو تماما من هنا الله الامر هو النهر اللهم صل صلواتك وسلامك على النبي محمد بن زيد بن ماء وعلى اله وصحبه اجمعين وما ورد في هذا من المسيط الكثيرة المتعيدة بيه الحسنة العامة في هذا الناس وإن الأمر فيها الحوث والنسل وإن الأمر وعن نسل فلكمه كل محاوتي والنسل عن ملكة وهو أقرب من الهسول في بازمتها أقرب من الهشان وحسة المنظات واحد كل واحدة في على قهر الهيس وحكمه ومسوط الدولة على على التفاقيل الشام وانا نضع الضوء اراجب غيري واكتفاع عن السن والدماء عاد لأنه من بصور اكتفاعنا الذي خالق فيه مناجب المطلعين فأنت أعلمون ان اطول الاكتفاع da da malha zema khfifa thumma asmi maadi anad khayr malha raqqi malha waqti thumma yuriidun jaza'an thumma saalan wa bashir قالوا في خبارات فيها قالوا في القصهيه اصل اكبر من المعروف والنبي امن خالص نعم على المواقف قال الحسين خالد وقال سيعه الامر يا النبي انت ليس دينك سعاده بل تسليم تنزل من على أصل الأصيب كلها على أميه التوحيد كل ما حدثت غاضر في, في كان سبب الشاق فانت عني حياة الأمر من في هذه الباقة وأعرضه وكان سبباً من الجسمة لما سريج الهم هذه الايام في كل بلاد الاسلام الا خطا ما صار هذا العلم في هذا الامر في تسليم القاضي المحرم والله سبحانه تعالى اننا ان وقالت ما فائدة من الأمر ونسيح ماذا ما سمع أدراسان مضغوبة والأعبار مشروضة فلا يقسم هذا المؤشر الأمر والنسيح ورائدة أخرى سيغاثا دا سيغاثا دا سيغاثا دا سيدات للعمل قابلوا لا يديني الأمر والمسيق والله تبقره الحين من صباح الله لا تطرح والله يؤمنون المحرور ولا هم من حنوى الحجنين لكن بل اعتصادا وحمل بل اعتصادا وحمل بل فجاحا قبل السنة والجناحة وقاضوا بأن الله الأمر المعروف من جديد هو أنه عن الموت حقا من السنة لكن ده إحسان ده إحسان يندني أليم تطبق فيه أوعظه ولذلك لما بدأ سنك الإجبار كلامه خيطة القحر قضى صنعهم مع هذه البساري يأمرون في قحروقه وينحض حمي من كان على ما تنجده السريح على ما تنجده السريح كل ما ولا؟ أخ latitude في أنفها ательно تكون فيريض اليمان ما ردني لبقى بالمphisور عبتamed وحف ادريض بي clickedرسة نا تقي الطاقة حين يا شاعرك ولكنه منقع لبقى أوالاع للأول ونا تعيّها من المتائل الامامة ونا تعيّها عنها من البحثات وإنّا ذلك نعمرون بإمعاته ونمتعون عنهم وماذا وإنّا ذلك السعر إذا خلّها أعلم تلك الجماعة وأن ضمنا ان الذين ورثوا الله ان بما احتطت من بناء وحمل اليه الجواني او عمل الاحسان وان حمل من الناس في كلمه النعمه وماذا في وهذا امر ان امر لا من وإذا كنا من الأرض في الخير وفي عارف المحروق الى ثم المعهود محمود في ان الاغوا خلون ما تعارض عليه هو و في الصمت ما شعار خان على حسني النمر ولعما علم حسني في الشرع اولا في الشرع العملا و ما تحصل نفسي او دين سليم الكلام في هذا الكلام كذلك الكلام من مثال عند صاحب لقد كان في التحسين للريح اهم على التحسين التحسين التامي ترى ان ان ان من أشير. ولام عمله قيظا بعضه كذا يعملنا عند الناحل امرنا لا تخلين وضع الاقتصاد الجزئي انما خسنه السعودي مبحث لما بحث. لما عرفت في الامر ان الامر ليس السعودي عليه اي روح او روح كل ما أقر به السبع سخراه ما كان منه أقرى من الله أو أقرى منه قرى من الخوف كله من الخوف ولهذا حفظ شكراه داخل طيب يا الله يا من جاني لا يصدقك الله ولا واحد اذن سمح حوالي واحد الله على اعطائي الاحوان من الرحمن كل ما يذكر الله وهو وهذا اسلم فائده Var, aš Ya Jisogin arūtis. A mūdėjim, nes jis atsidrėjim, nes jis atsidrėjim, nes jis atsidrėjim. Āmarnam norsi dillalai, dėlāt, āmarnam norsi dėlāt, įvėm norsi dėlāt, įvėm norsi dėlāt, įvėm لا يراكم لا يراكم المعصيه انما رزق ما يحاضره وذاك يا ايها المرء يقول ان النفس تنتهي يعني ما هي من هذا و لا وهو ما قدسه الشرع كل ما قدسه الشرع فهو مينك وكل ما قدسه من الشرع مجرح منه إما نجل, نجل الحديد أولا يتراح والمقصود دارة مبينة ما فعل طبيب الحديد فهو مينك فالمنقر اسم الجان عدد من كل تلك ما يتراه في الله كل واحدة ومجمع المنقر يتخذ في كل من المنقر اللحظة مات كل من المنقر وإذا نحن الله كل, كل, كل واحدة عن شيء wa laa kamara maahu lillawaa raa shi'in salaahu kanaa mithlaa kaanoo fi zujun aw an maa al-khasaa الوات والمذين ولا يسعهم الا ولذا حديث ان حضر الحلال عند الله رحلات لا حصل علماه قبل سبعين اجتماع وان معلوم لا يسع الله ان يغفر لا وعلا بسم الله الرحمن الله لا يغفر ان الله بالدواء و هو من حاله ان قدمنا من الله عليه وسلم كما قلنا ما سوى خير يقره الله بالراح الا وحل مع الري وامر مجيد ورثنا هذا هو المعقول و إن شخصاً يبعينا عن الله سباره وعلى إلا يخاننا فعنده وحزانه منه رحباً منه رحباً منه سماسة اللعنة من هذا الأحي فإن شخصاً أخداع الأنبياء من فتح التجار الآن لأنبياء الأنبياء أنهم يأمروك بأنبياء ومن هلأ المحيين فما أن الأنبياء يأترون بالنحوص وأن من هلأ المحيين من هلأت من هلأت تجارب الأنبياء أخداع الأنبياء يا رب كان يا قوم نبي صحه الله ما انا نعمل معروفي ورب الحيوان وكلنا بالله نصور الولاء ولا ننسى منكم ان تكون يديكم صيده صلاح مر وعروه وعلى ايه الآية دليل بعد وجود الامن المحروف من عن الناس هذا من جوش ظلم في النسوة من جيدة وعلى الناس من جوش عن الناس سيشائي هذا لي انتقروا هذا الذي هو اخر وصول هذا الكتاب واعلم ان والعمل اللي هو سميه عن الملكة بحلقة فيه في ومناسبة فيه بحاجة فيه الحسن بأن آسفة لا جدا تحت الإيمان وحضر المنى بهذا القطر و بهذا الأمر و بهذا الحكم ذهب الحاجة من الله يجبه بأنه لا صاحب مهلا صاحب سلطة وكما كتن بنضيح صاحب سلطة يشهل يلدي هؤذر الامر من نهدي لا يشكل فيه وطنع الحين منه ت VR في طه نحرات مطاع تجارب ونحن ملاحظة جعل طاعش لهم طاعش من ثلاثة وشعار وحطيعوا النار وحطيعوا الرافولة وخلوا النار منهم خاطل خاطل تجارب مقل يجاع في, يجا. في المعروض تجارب فالذي اصطاح يعلى الرطاح اذا انحى رأسه قال لا اقل في هذا الذات اقل كل ذا باع صاح كلمه حق في ما فيه ذاك يا سلام في When you try and talk to them, let me land on the open. Well, I think that I can do some right off and be away. Let's see if it's all my heart ورسول تلاحظ وحيد وعطم جلسة الله وعطم جلسة الله قبل سوحا العطلة علام الرسول قبل سوحا السفن دليل من سفنة رسيحة فاطمة إلى رسول الله ولا تتكلم دليل, دليل مبكيك الله فالرسول صلى يقول القرآن اليوم هل يرون بالله سمحا خلى من عاني النبي عليه الصلاه والسلام الذي يعي يستنوا بالكتاب عند الله هذا ضلال هذا ضلال ان سر الجون صحيح Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa qul lana min ladunka rahmatan yaa arhamar raahimeen Sallallahu مقابل هكذا يشلم شئنا وعلى الطريسة التي يحوى حفظنا مستمي لديه فرص يا رحول الله مستمي لديه فرص عوامر وعطول الله بهذه فرصة هذا المثال حسنا وعلى هذا المثال نحوش وعلى هذا المثال نحوش تشداد شعر ليستقيم هذا الحفظ بنا بحفظ سيدنا في الان بروعه قاهر الولايات وعماد الله العظمه صاحب الولي صاحب النهى يتعارف ما اللهم انا نظمك الشحيط من سنوتي أبي فعيد من, من خوري رحم الله خالعنا من رأى منكم مرقى صديقا بيه من رأى منكم مرقى صديقا بيه وإن من يشقع صديقا بيه وإن من يشقع صديقا بيه Vain miogysv daugaisnė į mūžų inrowint Kel�ą Vainikai Boden ir piršauka Vainikai Lake des ay lige لا يجانب بالقيد وهي أصناعه لا أجد بأن البيتات الخلق لا إش لا إش لا لا وعلى كل ولا إذا ربي أحد تشيط ولا يتنقضي لله بطع راقع هذا يا ربي يا ونرى التحيك بخاء الحديث قالت لها ماذا الله حلاحي كما جاء سواح وقصد الحديث الحديث حديث أولي الله أرهان هذا الوضع يحيد المسيح وقصد وقصد المعصي على الحديث اغططي وخفل عضيك كلما اغطاق العضي محطلتا كلما محطلت في قلبه محطلتا حتى نتك في هذا القلب مغطاقا اغطا تلك ايه الوحي وقل يا عباد كلوا مما في الارض حلالا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ان انه يكون ولا يحل لكم من الكفر الا من كفر انما الا من كفر وما اصير في هواه فليعرف فسيعه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 žinė sieame kad tai yra patiesiai labai labai tai žinome žinome labai labai tai žinome tai yra labai labai tai žinome tai yra labai labai يبقى مصدر لله لا يعني راسم محقوق أبنى محقوق ويوارد على طاعة المسلم يحاكمون حلول وحدثون نبع سببين فيه شيخا سببين مدر كبيرا يتمنى سبب العوام حيثنا مرتبون من الحمس ومنذر البراء الخر 在祂你VELY,でしょう know what it is that you do you want to mine for love not be entarted raror is all of the way you every Сам wore out of interest. 哎呀 scripture in the room. spa它的 junyum westda Rioana judge how the wine you said. sosdarafe Taip ištu黃au女, į m gezint? Muokyje bums autečių težvapывacijos Violetui, RSteinoneje Glame Tojaラai Cươngie, Žičių Valame C Diracijoje своих eus potlai Addymais Met segandu grammar at karelai tink, alia liniai. Alia sun darada matysmu auteč tema labdinko abadra atrake夢as. يا سيدي في الشركه نشوف تكريرا ثلاث مرات لا حول ولا قوه الا بالله حتى استغربت يا أيها القوم انظروا الى ما Nes 33. Tės viejus ištienosother notötia. favour na kommt, elas la become auseleipą, bet ta dael tau material voda et na ta ištos, atta Оmyk kel 7 yl ir do estánis, matratia la ten sakti, matratia, ket stori low أن الله قلت على العلامة الأفوال الأس قد يسحكي أفعل ذلك بلان أخي الهدى الهدى ومسي وإثناء ومسي ومسي يأتي بيكاة المنكة والهدى يأتي بيكاة المنكة لا تأتي بيكاة المنكة ومسي وهذا صرق من السرور في هذا الباب صرق من السرور في هذا الباب الإنباري الأمر بالمجد وهذا يدخل ما في البحر ويجن على المجد البيت قسم جديدها شيخ الإجلام بإذن العلم الله هذا إِنَّ هِمَّ أَحَابِذِ الْرَسُولِ يَأْمُرُونَ بِالْمَحْرُوبِ وَيَنْغَيْنَ عَلِّمُونَكَ عَلَى مَا تَنْجِدُهُ السَّلُّهُ ما هو حديث نترى أقلا ونترى قشة الحقن بالبعل بالمر والمسك مرقوسا انما بالدفاع عن حقوقنا في اليمن وما هو المعرض لويل شديد عادي ذلك وذل ذلك ان ان يجدت لسنا حق لا نمرعوا من عوق المهانه ان لا الى الحلف يعمل على يثبت المجتمع فلتنفي نبره الارض من الكراهيه لله سبحانه هل يغيب مما يمكنك من العاده ان سعى في, في الشرع الشرع. هذا الامر هذا الامر كلا لا, لا حيله بالجانب العالي والمهره سمعوا قول الله عز وجل هل يملك الا المعرو الصحيح الله يحرم ولا يرضى فبات ذلك ياما امر الغير يلقى وان تشعر نفسك مذعقا هذا الامر ليس في القدر الحراره وضرب ال عرق تمام في ناس مثل حسن بوك لهم نغيب شعري خالف القرى وهم نحوصا ما يعملون بجرد بعض المقالب هذا ما يتوقف إن دوني السياسات ودوني في العمل السياسي ومجاحة تكتبه بجرد في النصر الراحة الملوكي القصفان والقوير السياقية مع المناورية والمخارجين ادخل المطار السياقية و اكتخى سياق مرموك لخلط هاي شديدة لخلاطة السياق الارض والله الارض المحوطة مهي إن في هذا الأمر أكبرناها من الدالة والمن من ذي المنم بحس أنه من مذيذ عنه كانية وー! ناس الأحاول هكذا يبعلك تج coalition وناد نات لك الكثير من الله Ko dgi tabdai arsi galonis todius jau be70 naiski, Ōe tų A yra bet išslūdu ir namorūd and ما في, ما في في الشريعه لا تعد لا شيء لا تحسها وقول يعطى لا شيء لا شيء اولئك الان يتبعون الباطل قومه وماذا أكثر بالشريح وماذا تحجير على بعيدها لماذا تكون الشريح قادر الاسم برع ماذا الحمد لما العقل والأعوذ حمد انتهي هل تقوم أشعر منك لماذا تحصل قل اعني لي معه والذي الحمد الله فيكون مقام هذا القميل لاذا كانت ذو افضل عمل دراسات في شؤون المياه وبسال يحاول في ان يراه متغير مما الله استقيت فيما المضر والمغني ذاك ما لاذ او ذو الاختفاء الأطفال الاشرق الواقع من ديب الحجمين على الأحرق لصيد دي حبيب الواقع يتمنى منكم ينبع ثم بعد الثالث تعطيكم السحي الواقع التي تعطي لكل الطاقة ولكم الواقع للمسؤول الواقع ونهي في هذا المسؤول كلكم أسؤولون J Point qui at chill juyo pappa NH journa tai rito pappa jote da Galia da Am afraid elektrych happeningimus Ne jėda koris, nė. Kaž вже žadau Dėk diasimės jaufs, ios galusi di Claire staple komisija su Diemonai, Sėra Čia pat kaip warninės kur من klausu ter Bevacijojeje a Micheganas į Suomen gerus ač believed a Ng Monta 거는 pante. Nu už tėkiu į sūs puap وانادي بني من قولة والذي يشتكي الامر والكل كانت الامر امر الضوء صورة حال الامر والله وانا تطعي على مان عليه كالشيء في البنك وضع الناسة للعجم فشيء الامر فشيء الاعتماد لفظت الهدى انشأت في الهدى أنشأ ويشمدها على خط الهدى ايه من يجده ايه من يجده ويباعد حقوق الناس مخاطئه او او بلعيته العرب بلخطاته او الخطانين هو الأعراف المحسوم والمحسوم لأن أقوارهم المحسوم المحروفة المحسومة وإذن الله يرغب على فلك ولكن لا يضع الى الصفاء لا غير اقلران الا المهمه هي ان هذا العمل كل من الصاق الحقي وايمان الله في الممل المقروه وباقي فضل الشركه السرعه في ان هذا لاي هدف انه تحقيق بناء جدارات دعى كل ما سامنا شيء بطريقة كل ما سامنا أكثر وراءة جدد ومع ذلك لا يفهم جامعة ويجال كانوا في توليوه ويجبان رجل في غير جيد لا يتعشف ويجال كانوا في تنسياتي راضي حيث جامعة راضي حيث يا معيز في غدا معي بسيرين وعن ذلك ويجبين عن الأطفال You are a heavy man. She is <laughs> not a heavy man. She is <laughs> not a heavy man. What do you do to turn you hate? I am ready to turn To do that. I don't think do that. Because <laughs> I am not a heavy man ida wa asfirin li maridhu fi idarat al-sihha Ya Allah, Allah, inna nuraa al-sabaa, idha fil-bagh, bi-shur. Wa nasih يا رب اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم محمد هذا هو الكلام اذا نود ان نضع دعاء السلام ان اللون تكلم يعني رجاء راء كان لزال حافه تنيا سلام سلام اكبر وانت تعرف هذه الاحشاء wa lam yundhiri qawmahu illa al-wa'd al-khabeer wa la yahsinu istabara wa a lam ta'lamu annama hadhihi as لهذا له هذا لا يظهر المستن واليوم على هذا الحاق على العالم فلنعلم بالامر المعروف وهو الايمان من من كان المعروف والله هل لم يكتب في هذا المخطط العظيم من في هذا المخطط العظيم وهذه الغايه القصوى والمجين الزهادات الشريح فإذا رأى أولنا المنطق سيدي ومسلم على الرحمة المعط يتكر كرامات المنطق ويقع المعطب أربعة المنطق الدرجة القول على تحيير المنطق بإجابة مني تحيير المنطق بإجابة I'm going to understand not that you and no card is really, really, really, really. Yeah, you don't think I'm going to be right now. You can't do this. When you and no card is really, really, We look at something from this year. She's over. Look at that. And then I المنطقة تفليل ربيد شيخ مصر مصروق أدوك الواجئة أدوك الوحن مبارك الثالية قالت أولاد استغادية استغادية ما قلت الله المطالق النجاحي وعنده استغادية إبناء أدوك يأتي حقوق مراحق المطالق النجاح الذي هو الله الشرف ايها محمد اذكر في حق محظورا من دين الرا و هو كما هذا مجرم لا امرتكم قل مغيوره تحقيقا من غالة من الزاوية قل مغيوره حتى يومفيد من هذا ليسا في الشمس مدى نظل إذا أسر وإذا أسر وإن أسر وحقق قل مدى نظل في ta'awud al-musta'min fi da'awatihi al-muqaddimah wa ma ta'a al-minara'a idhna 'alayn yumka an tukhalli fi ma'na'in wa nas'a 'ala ta'awud Allah khaliq al-a'la wa هذا كل مبين تسلح على ما فيه أغلق الشريك وهذا الصبح الأولى اللي عنده الأن ودهين بناكده النطار بكبه ودهين بناكده النطار بكبه ودهين بنيه النحوص وأموائه واختام ودهين ان هذا الامل من العباد وان هذا لمن كان يا اهل الضعف تجنبوا المعصيه وينتظروا الفجر تجنبوا المعصيه ويقترب الفجر لا تجنبوا الذنب لا علمنا هناك فجر دائم او شمر لا فجر دائم حلال وحرام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 مشاهد ذلك الراجل التركي الذي راى ان عميره راح تاخذها معاك يا سلام سلام ما له شيء ولا راح احضر التجمعات ابراهيم كبير راح يستريح يلا اعيد يلا تمام والله Yalla Allah. Al-Hina. La tadri fa'u ala ma qad bi-s-sarih. Huwa qad. Huwa. Wa anta tusli qad. Jūsiau, jūsų kūpės, bondes vėlimums vyMašтивė, k simple طربت الخحمة ولزيhte ع Lifa وضع todos خلis هذا ع في resonance ورح ذلك السيئ اللم لا yat م transcends مضيت الب bijir من النبي نخانا در الحاجز الريق فطرق ا Banja انحرق النبي ب ان الله جل وعلا الاعلى العاليه وقع من الفتان العظيم احذر الا ظن ان هو يهدي بال هذا وهذا سنذكر عليه رحمه الله الذين الله انزل لهم في هذه الراه والله لا يعني ان الدين لا يرضى عن الواحد لا يرضى عن الله كلنا ايها الطلاب الشروح عمرو دوري والشروح لا تمنع الشروح طبعا في خطوه مهمه يسرحاً كمانا سيطال الإجلام المسجر في هذه الاجتماعات بجمال في المطاعة في أسائل وفي أسائل الأخرى سيطال المعين للدادة في العزة الرغمية أعطي للإجتماعات لا قد تكتب أعطي في هذه الاجتماعات ما حواء صاف ولكن هج developer Quéil للدال الغليار اللون الصوف نيو الصوف Bшеil минالجاب يمين لس mike من السائر سمسی انه انت شادłe في المشار المتعد به قانومPressين الغليار جامع جامع كلامة السوشي لكلامة الوجهة من قجم الوجهة وجعله سوحاً ليحروا لهم لأن يأخذ الوجهة من, من كلام السوشي لله فما يصحر ما يقدر الوجه كلام السوشي لله في مضاع الوجهة إنه أنبات روحانية في كون الله لا يمكن أن يغيب عنك أوه... حسيني حسيني من من هو تاخير من قبل الله احمد العند في قرونه ان حافظ المحقول هو تنسيق واضح للماء يعني شوف من موقف اسمه هو في كل الله طبعا طبعا ومذلك ما استعواها الساعة على من نجل النجوة هي بلعيات التي تراح هذا الأقل وقد اخذت منها لنفس الوحيد نجاح وان الامر المحروض لانه يعمل نجاح ومن قصود الشيطاء على السن بعض من معوقات انا ما دون غامل مرتغياتي ونحضر الله الشيخ التوشيذي الأحلام ومثابة الإمام بلع الأمر وأن الإمام الصحيح من فضل الأمر الأطار و نحن بالتوشيذي بتجاري سبيدي قهوية المنقى ولا بحاجة ان يكون حتى التبقيد على من قهوية المنقى عن التبقيد للشرح الحمد ماذا بالفقيشة المنقى للجامد وعاق الحق تجارينا انه لا نأكل السجيل انه الحمد kondu iš šiojo šiojo šiojo šiojo šiojo šiojo šiojo šiojo šiojo šiojo šiojo šiojo šiojo šiojo šiojo šiojo šiojo alla asabi al-kuti ya'lamu madinat al-qadis illa aw walad ya'lamu والله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صباحا تكرم خير الناس لا ينسى الوقت ولا يغرو ينسى كل شيء في رمضان بالامل بالله في طاعه الله انت يا ابني لما كنت صغير لقمة الامر كنت انت يا See and that you ask for beauty. No, you ask for the beauty, you ask that. And I went in the shit left ودخش قولي جدادك علي رحمة الله على موطيبه السريحة أن مرحى المقتضى مع المقتضى على جيد المطلح وعادي بيش أن حاجة لها ثلاثة على الأقصى عندك حارف المطلح مع المطلح وعندك عارف المقتضى مع المجدى وعندك عارف المطلح مع المجدد na mesel eh laqid in khayar yusawwi hadhihi almarah alsalat ma'a jawab samta fi kull marhala hatta ma ada inta qul ahsan min alamr wa ma hi alamr kullu lahu jiddu wa sahaba tawfiq aljaleb thumma yukhass kull amrin bi halatihi Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billah. Huwa man yusammiluna bihi, salama. Sana ma'a tuq. Taqabbalallahu. Wa ma'a. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un and الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله madam j caprėtų jau o Kaiemsiog guidelines nuo ir لا أستطيع أنه أنه يومي المتابعة من المتابعة يعني أعطيك بي لكثير من هذا يومي ما أفعله أنا أفعله أنا أفعله لا أعلم أنه أفعله أفعله أنه يومي المتابعة لأنه įmano šventą tai yra šventė tai yra ir tai yra tai yra <تصفيق> ما يتعلم بمناسبة مع ما صدح وما حيثي كل ذي طويلة ليك متعلم بيك نحاسي هذا حيثي ما يتعلم بيك لهذا الحقيق وخصوصا في رمضان في القدر في القادم في رمضان هذا طبعا عام و اصل في الدراسه والله او كما في رمضان في رمضان من خير خالص احسن من كل شيء فسات فأنا هم الدين مع أخوة النهي عن الناس ماذا فيه <تصفيق> أحيان ما أفعل الذين يواجهون وما حاجة أحيان يأخذ كيف يقولون بحاجة هم ماذا فيه أحيان لأن الدماء إمامة أخبار مخلص والأمي يتعلم سئون مصالح جعلون من كلها وأملك المامة المامة الدين المامة الدين التي إلعى المامة العلماء والأمي واجعلنا منها من الأجل من لأيو مرحبا الورعون المقبل مرحبا وكانه وكانه السحين وكانه الوكين وكانه الوكين وكانه الوكين يعني شحيه الوكين مرحبا فتنه الوحيد wa ha laqina ma tu'minu wa ma tu'minu wa laqina ma سبب ملادي حتى جميلة على السنة والجماعة بالنسبة لديه ملادي ذات كأنهم ليتم من أخوارك وأنهم ليتم من مواعق وأنهم ليتم من أخوارك الذين أطفع من حقيقة الإبحاغة وليتم من الذين أطفعوا أخواتهم وقعوا من وقابل في بعضهم ما كان من حديث الدور لن نتعلم من بعض أولئك لأن حتى يحدي تلك الدور لا دعنا أن النواق الذين نعتبر الهجاة حاجة الدور الدور قاموا عن السفر الدور وإن كان يجب يكون مثل الناس جنة المخلاقات معلوها يرجوك من دار الشخصي من الواقع ومن حاولهم ومن حاولهم ومن حاولهم أن تصبح المخلاقات يجب أن تسلوك ومخلاقنا ومحل جمعا وحوز تدوك لنا وحين مخلاقنا I اللي موجود في المخ المخ المخ المخ المخ المخ المخ بسم الله الرحمن الرحيم قال عن يسر of a mirror kelno tašiu kelno tašiu kelno tašiu kelno tašiu kelno tašiu kelno tašiu kelno Ale았�on, ir kadžiai irsko jimšina sugi bank ieiliai į. Graveldo šalartinasi yra karame de kiloj 401. Maz gained yra sta duazioni k Fish待 Galore. Pat spit k trongini. Pataluringi Kaisylabu man bet Apojau pana rap governmentą suliamą baradę permaneį. Apojau taigi po contenta ar padakuri yra. Kaip jiems užp Momo mus expenseventas gu tavę. Aha jiema, k reais dėjas kėli, nes prieks anamni ne tallašimo Ne, NE, NE美味 spokinami. Vaičiogimoveda neilai, Neukiniausiaosę, KV jest Kaopinių Ruiziemo yra كان يا جماعه طلعوا على جنب البيت لتحصيل مدير احجاماته اقوم انا شو في بالنا سامع فينا قابلنا كيف القرى نسخه كده في المدير في ما عملنا من الاخطار na kolso u zoni na kolso na kolso na kolso na kolso na kolso na kolso na kolso na kolso na kolso الحين <تصفيق> كانوا بيكونوا من ما تجمع علينا شبابنا لا صاروا يقدرون يطلعون من غير اي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 Aho, visika an jau rahūtate, kad jau ir burnu by tai, nabu trui žieti anterio. compute, bet ir le nie Cha sak которых nabūtate. visada柴ės tim ça ir yra pada egia pikauti papstorės šalia لان تتانك بسرعة على المسلمين بشأنك لذلك لا تزيد منك ولا تزيد من تأتي بحضر المسائل ان كان بلا رضا انك تشبتنا بحضر اخوانك ايضا ثم من النقاش الوصول وعندساء لكينا wa khassat kitabatuhu bi an yurid an yurid al-marah wa qala Allahu ta'ala inna min al لا ضحر منها ولا خطر والإسمها والبقلة وأن تسجل بالله الظالم منذجه صبرا وأن تقوله على الله منذ العلم التكول على الله بالعيش منعشة الجنة والله منعشة الجنة والله منعشة الجنة والله منضعه منك ناصل حضاره معنى Kai kadai. Kai kadai. Kai kadai. Kai kadai. Kai kadai. Kai kadai. بسم الله الله اكبر كلت من جلاله و من باله و الله العلي و العظيم وهذا تاريخ الهدايه جرى اليوم من روض الحي المعروف بالعبادات في هذا الوقت كلتاه يضمنه الحمام و هذا حديث في تاريخ الاسلام و ما يعرف بالصمام هو لا علم لا منتقل الله ألا وعلا قل ما أمر بيك قل ما أمر بيك قل ما أمر باقي بيك أو أمر باقي بيك أمر بيك أمر بيك نحن تهاده البيع تهاده البيع على البيع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 وقالوا ان الله لا يرى المعروف بالخيرات الا يلات النار ما هي شلت وما هي المسؤوله عن دوره الصفات لئن لم تحفظها الله هذه وقال بعض الثقات قال من دون الا الله خير لا كل شيء باق هو هذا الجار ما حصل لا شيء يبقى ويبطي ما هو بيت العنشة ويبطي ما أحد درجة نخد عيش يتنسلون عاشي ويبطي ما إله إذا على شدأ العقل والعقل أنه إنتاج يحدث كما يحدث يحدث كل وقت ويجبسي بها قوة جمحاتك Išhama. Dažna tamas. Koja didara ar rudos tarpa. Ji parodė išsiaižėdamas su jais. Ir parodė, kad tai yra tik šilė, ne tik šilė. Ir tai يقابل الحل الاعمق الحل في التضاريس اكثر كان انبلش عمل نادي 7 هذا في ذلك يوجد قواعد امنيه وعايز اعمل لهم جمله حلوه اسمها حلوه عادوا بالدواك احسن لانه حلو ان هذا العمل جميل kėto žavi kėto žavi atsangių yra vieno iš manų žodžių nešiojantys nešiojantys bet tai tai kad galėjau sakyti su jais kad galėjau ما صار لي شيء غير الصلاه كان صحيحه و انا في المذهب الجنود في هذا يا صار عندي دورات انا ما اتذكر شيء من رؤى الاء البعض ان الذين مشوا من الليل قران جلبوا من السماء او هل من جواب ійak kaupinia jume jume ėerts jused sajadės jume jume ėdavą kralytus kādamą jake ranging, älparyti tėvote načėl Taigi jume ėd valėjus. Jume jume ėdavą nali mors ispokuje wala anan ma'a wala jidid wa hada huwa hawa wa qasid wa salaam alaykum wa salaam wa ma'a anas al-juma'a wa ma'a al-riyada wa al-binaa wa al-madina wa ma'a al-ummah qul la ilaha illa allah wa salaam قوله اللهم اذكرني ما نسيت وما نسيتني اللهم انظر من اعطاه فعبد عبد الحمد في هذا الاخر ومن دلنا فَيَجِدُهُ فَيَقُولُ لَهُ لَا إِنَّ فِي جَوْفِهِ وَغُرَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ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 Prieks dar earthy gerų, gerai, gerai, gerai geraiogųina bifrais gyni. Naglas! Lavena atville서illa valamianden varamai, gerai nei gerai, Receinkini, gerai,as kuk albums užedalte. Vinamai, ka, gerai, metros bus bus bus bus bus bus bus bus bus bus bus bus 넣odis dikas, tr therapeutic toореi, nais išsieniam, naš tar� paralysants tr toolkit tau ir bailego Fernanda Ąvyę. Čiausiai mahtar, سوف ان شاء الله رجل الله يذكر عصيه مع قومه في ضامن رسالته منظر أن تصيره بالتعليق قل لذلك لا تدني ما أعطل مطرح المدر لذا خارج لا تدني لا تدني المطلح المجروب وما تدني المطلح المطلح مجحفة طريقة سهل سير سير على مطل جاريس هذه على مطل جاريس هذه because as than tabanizou o o minnish a project in animals be70s vac Redlands Slow 60 Not Unhom You got have know what I على طول على طول في كاس كامبينون طوكيو قال ما هو دي انا كده في الدنيا فاخر ده قدرنا واحنا كنا واحنا في tamu rašaiu vienas sauleis atsirado ant šio auro ne visiems žmonėms šis žodis yra labai svarbus ir labai svarbus tai kad mes žinome šį būdą kaip žmonės ir kaip žmonės mes turime yra labai svarbu اللهم الذي الله لا يعبد من العلم الله لا تثير الاخطاء لا المصالح في إذا قدرها بالله فهذا العديد حديث قرران البعض بحثنا في جميع الوصف هذا كلها لأن المسائل يبقى سيباره بعدها فيها مستير وقت وعي مستير ونفت البعض النسيس بيقوم وقال بقضاء على أن نطرح عديد الجميع وقاط بحثنا أن نسيس بيقوم بقضاء لا تستطيع ذكيرنا طويل سالي نور وعن الوقت وحده ولا متعبين ولا طاقتهم في جواب وفكره من هذا الذاب لا في صغير صغار انا ذهبكم واعده وهذا العالم هل يصل لراحون كل الله ان الله من عم سأكون الذي هو إيجال Having him at the النساء سألize بابا إذا ال暮記ко الذي مغلابت عم التي أسهدا شخص في 큰 Practice الذي أتحدث عن تلك وعื شخص المؤ hardships نعم شخص Gugi grade pas то, sevgi pakės ištų biožysi constitutionalas, sekonoma nekačiau gaugįvių nutėlą ažarabą, ar galiu janu ats diepia parę t49 atras, kand employershipiai po štと r1, dar pull in Sai coming, or have L �' yang di agenda over L. R動画web si pui te pah Dass doon Allah beda tut dahveright dahve Ses dahve dahve dahve dahve dahve Nah sab Dabu yra nes randu. Kamali kartenci ičiūr naį Aįškai. invers vis capacityų mūsų. Ir už dis deutlichiu. Ir už kurį ir motvivaldor. Aį والله ما كنت أظن أنني سأحقق هذا الشيء في هذه الفترة. في كل وقت، كل شيء لا يمل. ما هذا الشيء؟ تخيلوا أننا نمر بمن، هو اختيار انما يذكرون انما يذكرون انما يذكرون انما يذكرون انما قال اول مثل الشركه في <تصفيق> الدعوات الان تماما في تمام هذا لازم تضمن كل عام عن All those things, <laughs> as <laughs> I said was the Y verso N basically turned up a Gedo bank on high school for medical school I think we were both there and now we're none in the Kapi, وانا سيدي يقوم الله فمثل مع نهاية واحد لنا ومثل مع نهاية الأيض حتى من دواء درجا لا يتدعين لكم ومثل مع نهاية الأيض ما يقوم بإذن الله قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي multimės po doesimų,gas жеinti lanko krų theio والشباب والسلطه تخير المقارص والمصالح ولا يثني لم يدا الى البدار والبناء فماليه موارد تقديم المقارص والمصالح ولا في ذلك فماله في هذا المجال اذا انه خيره قالوا ان هو خيره انه هو ilin ir propoze delimpiinkų. Jėlėkį Ķėsdė, išėmai nane palių vail laką. Žai susi Patal yreinio logo Москвą. Nes krickimui Luxio Obrigio Išmėčiu. Graau Sugržiu skourgu Nes joki. Calendaria yra, yra gal�ų tik vocês varo. Brakų Krachų ďliokl sau nesetė ikke išmų ir realised 매čo sk • nesq. Linkiai kaip vadys. Iklaughs visže nu kaip styrsti atsta Schaub jog kol du liability atsukai leksiojoείis Ir smyrpa طرب يرتحمل الله كلست يُحرم للح todos وقوز ما يرأ في resonance مرح naszego أن تفعين للأم обс stress أنا لا تفعون لك عمرون الحص wah يختم العام حدث نعلني خلاح answering ان هذا الفرح samo ko uo prijedlozi samo prijedlozi samo da se A lemesu beu mesu beu beu beu beu beu beu beu beu beu beu beu يا اخوان بعد النهوض تمام ووقعنا على قانون رقم 17000 ااا ونهنا بقى على لكني تحقيق الانتصار لا يمكن ان ننسى امر الله وعليه بالدينه ما عرفه ما هي ده؟ قولوا في اول او في جديد جديد شيء nielo sem bandystintie студiensę, kurio rezultatata, kurio džiauojama eben expainitsie, varje neusiasi žodsitį diita, kiprini post Copyright mня banks, D beer j Fire Gsmetzio, Jėgime mes poisek ties Porcijaau, Mice conosčiausi, Micei using, انا يا اخوة والله من لا انا هاي روح وماذا تشبه وماذا تشبه كافت اخلاح ومت من لا تشبه دعك التشبه في الهاتف Je vais vous expliquer ce concept en utilisant un exemple et en disant que c'est la partie de l'Islam. Nous allons dire. Allah est le plus grand. Il Džiauj ir javę prie夢eltinėje nuo zatikinę Ce nuo musėlje, lyai e報 tren Ont Александai susiame nepalala Shirimu treppo, sociedad Ļdnijos. Gamovija –商ını –ریomis kar paha. Jijinii sitov對不對 studio – Ţimt geračio, kogANG, kogį pus Spark aŏ SAKASASAAAAĖ, veis aptejo – schneller veis g 걸�pps – progenča ir internyt roundia luddorija vertiko. Išama –žok receive išačio komandotymo – Kaipし background الله لله لا رب حسد يا جماعه ونبدا بالحديث عن موضوعنا النهارده مع محمد بيقول في ده في يعني وكمان في ده اللي هو بتاع بقى انا هو اللي هكون متاره صعب ان تعمل احيانا مطلوب عظيم في المشكله دي اللي هو طبعا احنا Aš neįsileidau, kad tai būtų tik vienas atvejis. Tai yra visai kitas dalykas. Tai yra visai kitas dalykas. Tai yra visai kitas dalykas. Tai yra visai kitas dalykas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 سلام يا كل اولي شيء ان كل المخاض Ar puol braksta tai nuo amantys 적 Bondachoms pravui. Era darbu visie mesliui, jie kas leku! Sikos gerinju bunhai buания jeb from还是 Mes Boyan, dasoks yarnas www.vep.vis. O rache savo ebu. Ir kurias savo ebuAy commissioned, bus kurus You know puresta erana... eminip presents fuultemn is not true! You know why? you know what about your춧 youtube? não враг Why atestas do actualizedus? juxtaveけど deodot'mcar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 Dar esit, kad reientas g możグウ? kommt die reikša'ta? Unter немного logiki prästep 4 kad nu k tiesiog, kuris kris pasiog mes. Č. Audububababababababababababababababababababababababababababababababababar! Audububububububub something! Es miigtas gãyinaje eisti кра done at įsidlo? A manga, k accessibility dos lekes upe, tainką kodiją, kai jū 않는 koi! he Nicolas langYeaha neudas twinkas! Hečas papjū som išč produits iki mūsta ë iki mūsų mūsų, na eninėjame no mūsų apie, taink هو هذا كل ما يعطر الاهلي من مغذياته لطيفه اي اول من طوق خلاص احنا 0.0 Ba arche pregforti �� Sher Turbapvet in Rocky aby masukin この to oks前BE Akubime nying'a bet hibe anger at,"iyan matak subimome Ir employers r 서�ūd a kur�uk moksumus Ruizu Dasyra Pasukimus Nakubime Akubime Karanis esmu. 酒ė meisingus ir galių ląsk aldėjume. ніje magazinui ats įlubis 돌iu ats Mirei ar redesignckeri, į ląts port various உ decentėjus žaid seen mes akin pras ir Čes labai�ams Dr.ировать patikėsuar these. palau ar realistu. Buvo prie ten pęs ig engineeringSilin ir pagas ir norilių owerin knaigiųeškių į manušaus ResearchSIraliu Kar deduction literally Ia Lustate your friends Again, を Eėjai Wityk Kr stimulation Yous ausias yousiais D sunk AUGS Yn antar gal kat Gardai viskas kamμα Aks Visas tatai présentatai Rai turisen abis už kli её būti latimį šiū, jei skajiši su būti latimunu. Reklia, nenierilu, nizem ôl tuip incidentu,